من صوتك وحلاوتك دندنت خلاص انا ادمنت اصل اللي لحنته ومش حاسس قيمي دي, دي عادي عادي انا على لحكاتي وتنبقى جنب اخواتي تمام <تصفيق> احنا اللي لما ما سمعش منكم لو كلمه علي ارد عليكم مكالمه والدقي دي ركن قرب تعالى لي خد يا نايل انا حاطط عليك رايح جاي مني اتعبي وطول اي ترجع زعلان نصر على الخشم مفسريه اسحل حد عم الدنيا وناصر برحل رجوليه اوقات ان جدعان احنا قوتنا في لمتنا اشبع وحرف حبينا الناس وحبتنا من يوم نسول ما يغير نفسيا من البال المال ولا يعمل أفطال تغليك بنفسك يا شمال وعيش مضبوط كدب وشغل كده لال وبطولك يا لامش بالحال من عندك أخذ دلوها وخص عوال منوع من صاحب الأندال أنا شاب بخوص التقال تعديلاتك صار في الحال وان ما مازني عن العسلية دحكتو من القلب طلع صفيا هو فرحتنا في الدنيا يا حبيبا طبقى من صوتك وحلوتك ده بدد خلاص انا اتمنتو اصل انت الحلم اللي حلمت ومش هسيبك انا نص الخليب تزيني طب, طب عليا ونسيني وخديني في حدن تضميني خلينا دا اللي قبل كانت كدية جرحتني وبكت فعنيها بس انت كل حنيها انا الوردة حياتي ملقى البيب فمير من حرية قلبة لابتشان والعين بصصة مش بتحين بتحسدني مفر ang agho, oo ang raha ng dili جرح oo ang nasa lubas o daw kaba, na وغفلتني خلقتني اشتار وما فيش تهدل لاشقية كله بيحنل الطريقة والصحب فتح الخصية آه, اه من زوال ميش تيمي وزحلال وما سكني النحط ده نزه حتى في فلوسي اتسرال وما فيش ضمير الكل على ايه بيستلوح وعقول مجنونة بتتسوح على غر عالي انا بتشوح وما فيش تهدل اللي اجرالي مش مجتمع بتشغل الحال اللي لو مرة بص لو تعب اتعب جال ابطال مين بلا وقت لو قلبت عليك و تباكرت <تصفيق> مش عدك و <ويهن> يبني حتى فرصه <تصفيق> <أو> مش هكزت <هنزل تصفيق> السفرة بتاعتي <أتلقى> قتلك احدا <تصفيق> بس انا جمعت ألف عدة انتم مش حمل دربة واحدة <تصفيق> اسكقت لاتموت من انت لو اتطب تتجل اركل وتفرج وتعلي مني نباح لأو تبنم شغل إيه مصبوط رجالة بش نقبة في البيت محكومة من عرميه ما تخفه وبطط بيه على قات الجيح بيقيده وبقوص حياته بيجيب الورده اللي امراضه عشبال وصباح تاسياده انت كنه انا عندي عمك الاحسان من نزالة بس اقردناه الخيالة ضريبة عالف فاك وموش خايفة And I don't know if you're able to get rid of a man الناس بتخاف من نزلتنا <تصفيق> لا فيهم خوفنا ولا هبنا تعديدك جنب بيتنا ما <تصفيق> على قسمي يا ناصر بلح تعاديه مشفاعين ما تجيش وتعمل بنولا اتميه وما عرفت اسمك حسوا هتا يقف مرة تتخير في الان يا ابني هتبهي اشلو جفرو اه ده بورجونا نفس عزيزة ما شطح اصحاب خسيزة شباحينا عزبادة ابو حفيزة ميجيبش وارا في الشدة الكل بيباب عكد عم مقفوله بيباب سخروجك اصبح فرحات روزي السليطارة مسكر يا بابا طلجتو محبوب من كل مانتتو في كل في كل اتساب اسيبك عن شان بجا ودي مشغول ولا تذكر ولا ما زين الشياكه نختارت القطها في التكات هتسيت تواجه قرون بلد معصمصصه ما قالوا وريه يا سامك مكي مدي بالخلاصه ظبط التوزيع ابو شيكا جارنا بنحب نقضي الايام هو عبد وكتم كان قالوا